بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ايذا متنا وكننا تربا وعظاما ايننا لمبعوثون لقد اوعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل فانتم تسحرون